ربنا ربنا يا ولي النعم بستجير بالخجل والشعور بالنادم أعمليه في الدموع في السجود والركوع نفسي في حضرتك أبقى مش متهم